صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم تسليم من كثير ثم ما بعد فإن شاء الله نبدأ أول الدروس في بيان مناسك الحج والعمرة وهذه الدروس دروس يعني مبنية على الاختصار في المعلومات التي تفيد الحجاج عمليا أما الكلام النظري فقد شرحناه بالتفصيل في العام الماضي لمن أراد أن يرجع إليه النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن ما قبل الصفر ما, قبل الصفر ما الذي ينبغي للحج أن يفعله قبل سفره وماذا يصنع عند الإحرام وما هي محذورات الإحرام وما هي الأشياء التي تباح للمحرم فبدأ الكتاب كتاب دليل الحج والمعتمر ببيان كلام عن البيت العطيق الكعبة المشرفة هي بيت الله العطيق كعبه المشرفة هي بيت الله العطيق ما هو أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمور ما هو أفئدة المسلمين لأن الله عز وجل قال عن إبراهيم واجعل أفئدة من الناس إيه؟ تهوي إليهم ولذلك اللي حق مرة أو اعتبر مرة تجد مجرد ما يرى الكعبة في التلفاز ترى قلبه يهوي إليه إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله الواحد الأحد خمس مرات في اليوم والليل لأن دي قبلتنا دي قبلة المسلمين كلام ده في صفحة 6 ويفد المسلمون إلى البيت العتيق من كل فج عنه ليؤدوا مناسكهم وليتوافوا حول الكعبة المشرفة مزبناها خليل الله إبراهيم عليه السلام لتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه على هدى وبصيرة بعقيدة صافية خالية من المعتقدات الباطلة والمفاهيم الخاطئة قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فعبادة الحج تتم الآن بفضل الله بعقيدة صفي كان الأول كان أهل الشرك يتفون بالبيت وحوله الأصنام كانوا يتفون بالبيت وهم عراه والعياذ بالله وكان يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك فكان عندهم الشرك فأبطل الله عز وجل كل ذلك وأصبحت وأصبح الكعبة مشرفة خالية من الأصنام والأوسع الحج أحد أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهدت أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ومن هنا يتضح علينا أن الحج يكمل نوركام الإسلام لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج لكن من نعمة الله أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لأنه لما فرض الله الحج قال رجل يا رسول الله أفي كل عالم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع الحج مرة فمن زاد فهو إيه؟ تطوع فمن رحمة الله أن الحج فرد مرة واحدة, في مرة واحدة في العمر طبعا ينبغي على من كان له ساعة ألا يقطع الحج لما يكون عندك ساعة من المال عليك ألا تقطع الحج تعرفت تحج كل سنة حج كل سنة ليه لأنك ممكن تليه بعد كده محدش حج من بعدك فإذا وجدت ساعة فلا تفوت عبادة الحج ويجب أن يكون الحج خالصا لله وحد وأن يكون فيه رياء ولا سمع لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه يبقى الحج لابد آم يكون خالصا إيه لوجه الله ما تروحش عشان تشتري لقب عشان يتقل لك الحج فلان وعشان ترسم على البيت الكعبة والحمامتين لا ما عادش حمامتين بقى الطيارة ويرسم الكعبة والطيارة على البيت ويكتب على البيت حج المغفور وذنب المغفور حج عبد الغفور واخد بالك لا كل هذا من الرياء ومن السمعة انت بتحج ابتغاء وجه الله انت بتحج عشان تغفر ذنوبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفص ولم يصخب ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه لما تحج حج مبرور يعني ايه حج مبرور؟ يعني ليس فيه رفث يعني ايه الرفث؟ يعني الجماع ومقدمات الجماع والكلام في الفؤش تليه بعض الناس قاعدين في الفندق يتكلموا في سيرة النساء يقول له يا عم انت بألك بقى, بقى فترة قاعد تتكلم مع أمرتك في التليفون وقاعد بها تحبها وتحبك وقاعد مشاقود وتتكلمه في كلام فاضي وكلام فارغ دوة يناف الحج يناف الحج الكلام في سيرة النساء يناف ها؟ الحج حتى لو بيهزار يعني حتى لو الكلام ده بيهزار وتهريج الكلام ده يناف الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق ما فيش سب ولا شتم ولا في معاصي مش تبصت ليه رايح الحرم وتلعب بتسجير معاه في ناس بتاخد أروس السجاير يقول لك اصل السجاير هناك غاليه واخد بالك فهو بيعمل حسابه بياخد قرص السجاير وهو رايح وتبصت ليه في عند الحرم عند عند ال... عند ابراج مكة أو غيرها واقف كده هناك في الابراج ويقعد يشرب سجاير و... او يروح الحمامات يشرب سجاير و... وللاسف ترب ملابس الاحرام هذا مخزول هذا مخزول ده الكلام ده كمان على عرفات بتلاقيه كلام ده اثنينة بتلاقيه وده والعياذ بالله رجع واتى كما ذهب كما ذهب نسى الله العفو والعافي كما يجب أن يكون الحج موافقا لما جاء رسول الله ومن ثم فإننا نص إخواننا الذين يريدون الحج بأن لا يشرعوا في الصفر إلى الحج حتى يكون قد تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج حتى يتأسوا به وإن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم تلاقي واحد قاعد يلف على شركات السياحة يسأل عن أرخص الأسعار وعن أقرب الفنادق للايه للكعبة وهو غافل إن هو يسأل عن مناسك الحاجة ما يكلفش خطر ولا نفسه يجي يحضر دارس زي ده للأسف الشديد يعني شوف احنا عاملين اعلانات في المساجد كلها وفي الشوارع والكلام ده ان في مثلا مناسك هتلاقي للاسف قله قليله اللي حريص ان هو يتعلم دين لا هو بيروح ياخد الشنطه ويدفع ثمن التذكره وبالسلامه اه ربنا يحلها هناك بقى لما يوصل بالسلام يقولوا له ما تباتش في مزدلفه ما يباتش في مزدلف يقولوا مش عارف ما تعملش كده خلاص ما يعملش بيبقى ماشي زي القاطع المساق زي الغنم بالظبط صح في ناس والله مش ناس ماشين زي الغنم بالظبط ايه شمال شمال يمين يمين اقعد هنا اقعد وقف لا انت راجل مسلم خذوا عني المناسك ولذلك بقول لك او حجه الاسلام ما تسيبش فيها حاجه تعمل السنه قبل قبل الفرض في حجه الاسلام اوعى ما تباتش في منى اقول له هباتش مين ما ما في مزدلف اقول لو هموت هبات في مزدلف يقول لك الزحمه ما والله كله بيتزحم كله بيتزحم واخد ذلك حتى اللي ما تبقيتش في مزدرفة بتزحم شاهد ما تفوتش على نفسك يا يبقى تعلم ما نسكر يبقى الحج لابد يكون خالص لا يوجد الله لابد يكون على هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب من أداب السفر اعمل إيه قبل ما رأي حج واحد يجب على الحج من أداب السفر يجب على الحج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمراتي وجه الله والتقرق إليه وأن يحذر من أن يقصد حطام الدنيا او المفاخره وحيازه الالقاب او الريه والسمعه في بعض الاغنيه تلاقيه رايح يحج عشان الناس ما تاكلش وش يقول لك ازاي والحاج فلان يروح ولا ما اروحش لو هنقليل انا قليل في البلد ان الناس تقول الحاج فلان يشوفوني كده ايام الحج هنا في البلد ما ينفعش فتلاقيه عشان ينافس واحد غني زيه تبص تلاقيه رايح عايز يحج رايح يحج ليه عشان منافسه في امور الدنيا لا انت رحت حج لله عشان ذنوبك تتغفر مش عشان حطام الدنيا عشان تنافس حد اتنين يستحب للمسافر أن يكتب وصياته وما وما عليه وما له وما عليه من ديون وارد الوداء لأهلها وأو يستأذنهم في بقايا فال... فالآجاب يا دي الله قبل ما تروحت حج عليك فلوس تروح تدفع أو تطلب من صاحب الدين يأذلك في الحج للأسف تريد واحد عليه فلوس وراح يحجي طب طلحت حج ليه وييجي بقى يحمل نفس ديون يقول لك أصلي سلف تمن التذكرة يا سيدي سالف تذكره لاء العلماء قال لك ما ينفعش تحج لما تستأذن اللي عليه الفلوس اللي, الفلو اللي, اللي له فلوس عليك 5000 جنيه واحد تروح تقول له يا فلان اني بستأذنك انا حج السنه دي اروح ولا ما يقول لك لا يا اخويا انا اولى بفلوسه هات لي الفلوس بتاعتك هات ال 5000 اللي عليك انا اولى تروح تصفر 10000 جنيه ربنا ما ماركش بكده اه فعلا ربنا ما ماركش بكده ربنا ما ماركش ان انت يبقى عليك انت كده للاسف بتستهبل انت كده بتستهبل لا عليك فلوس تسدها أو تطلب من صاحب الدين تقول له أنا رايحة أنا مسافر وإن شاء الله لما أجسد لك الفلوس وما تستددش عشان تسافر لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لأول ذلك قال لك الاستطاعة الزاد والرحيلة إن يكون عندك فائد من المال عن حوائجك الأصلي تكون سيب مصارف لزوجتك وعيالك مش تسيبه ومش لأين يأكله وإنت رايح وللأسف بقى تلاقي الناس دي بتستلف عشان تجيب بشمطة هدايا يقول لك يجيب شوات هلاهيل شوات هلاهيل وهو جاي ويبقى سلف الفلوس بتاعته ويجي بقى دي يقعد يأكل وشه وده يقعد يتكلم في حقه يقول لك يا أخي كان رايح يحجي لي ده وعليه فلوس للناس وللأسف ناس بتمفر الناس من الدين بسبب الأمور دي فهو كلامه يقول لك ما تروحش إلا لما تسد اللي عليك ثلاث وتكتب وصيتك قبل ما تمشي. لأنه جهز ما ترجعش تاني الله أعلم جهز ما ترجعش فتكتب وصيتك قبلها تمشي التوبة من الزنوب والمعاصر والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليه انت رأي عشان تغسل زنوبك وانت زود زنوب فانت قبل ما تمشي شوف انت مأثر في ايه انت مأثر في ايه في حق ربنا اه انت ما بتصليش الفجر تصلي انت مش ملتحي تلتحيش انت بتشرب سجيرة تتوب منها انت مخصم اخوك واختك تروح تصريح حم ما نفعش تسافر وانت اقتك متخصمة معاك ما تسافر وانت اخوك زعلان منك ما نفعش عيب عيب كلام دا ما نفعش وانت رايح تحج أبدا لانك انت رايح تغسل زنوبك ولا رايح بتضحك على نفسك يبقى تتوب وتستغفر ترد المظالم للناس كأن يكون لأحد عنده مال أو عرض أو يطلب منهم السماح ويعفو عنهم اذا كان عليك حاجة لحد مادية تأديها إذا كان معنوية اتكلمت في حق واحد تقول له وفلان سمحني سمحني لو كان صدر مني حاجة زعالتك سمحني مش شرط تقول له التفاصيل مش شرط تقول له التفاصيل لا قول له سمحني وخلاص يقول له خلاص سمحتك يا عم على أي حاجة ست, آه, خمسة أن يختار لحجه وعمراته نفقة طيبة من الحلال لأن الله طيب لا يقبل يقول لي إيه طيبة. يبقى النفقه بتاعتك حلال لان لو واحد خرج بنفقه حرام يتقال له لما يجي يدعي ربنا سبحانه وتعالى يقول له ارجع ماجور غير ماجور ارجع ماجور غير ماجور فيبقى النفقه حلال ما ينفعش يبقى واحد حاطط فلوسه في البنك وبتطلع ربا ولا عايز بالله ويروح يحج بالفلوس دي ما ينفعش لابد تسحب الفلوس من البنك وتتوب من الفوض وتطلعها في وجوه الخير وبعد كده تروح تحج باصل المال بعد ما تتوب الى الله ما ينفعش واحد الحرام يروح يحج ما ينفعش واحد مثلا شغال في المزيكة او في الأفراح يروح يحج بالفلوس دي أو واحد عنده قهوة فيها جوزة وروح يحج بالفلوس دي ما ينفعش واحد بتجر في السجائر يروح يحج بالفلوس دي لا يقول له ارجع مأزور غير مأجون ما تتقبلش ولا عزو بلا لأن الله طيب لا أقبل إلا إيه إلا طيب يقول له أن تفرج الفلوس حلال سبعة لا ستة أن يبتعد عن جميع المعاصر فلا يوزي أحدا بلسانه ولا بيده ولا يزاح من حجاجهم وتمرين زحانا يوزيهم ولا ينقل المنية ولا يقع في, في الغيبة ولا يجاد الأصحاب ولا غيرهم إلا بالتي أحسن ولا يكذب ولا يقول على الله ما لا يعلم ولذلك النصيحة ليه مني لك لما تروحت حج ما تعرفش حد ما تعرفش حد أقعد مع نفسك لوحدك مع مصحفك مع دعائك لو أعدت مع الناس في الفندو هتضيع نفسك واتضيع حجته هتلاقي فلان بتكلم في سيرة فلان وفلان بتكلم في سيرة علان اهرب اهرب اعط اه في الحرم ما تطلعش كأنك معتكف كأنك معتكف كاي أخبرتك لك وإذا وروحت يوم واحد زي الحجة عليك أن تعمر هذا الأيام قبل, قبل ما يجي يوم الطروية اعط اعتكف في المسجد الحرم ما تطلعش إلا لإيه لو عرفت تصمصو لو عرفت تصمصو ومعط في الحرم ما تطلعش ومتعطش تتكلم محد ولا غيبة ولا نيو للأسف الشديد تبصت لقيت نين بتخصموا في الحج وتنين زعلانين من بعضه في نفس القوضة في الفندق تلهم متخصمين عشان مثلا تفاحة ولا عشان كلام فاضي وإن لله وإن إليه راجعوا حاجات عجيبة بتشوفها في الحج سبعة على الحج والمعتمل أن يتفقه في أحكام العمر والحج كتاب سيدهوت صوّلناهوت واخد بارك ولسه ما دفعناش حق واحد جسعة طيب ماشي <تصفيق> فكتب زي او انت في دي تتعلم بيها يبقى معاك دي رفيق السفر بتاعك كتاب حسن المسلم كتاب الأدعية وتاخد الحاجات دي العده بتاعتك قبل ما تسافر قبل علبه التونه وقبل الليمون والخيار تاخد الكتب ديت اللي تتعلم منها الإيمانيات عشان تعمر وقتك هناك وعشان تتعلم وتعلم الناس تتعلم مناسك الحج تمانية أن يحافظ المسافر على جميع الواجبات ومن أعظم الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ويكثر من الطاعات كقراءة القرآن والذكر والدعاء والإحسان إلى الناس بالقول والفعل وعانة المحتاجين والرفق بالمسلمين والتصدق على الفقراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلام جميل تحافظ على الصلب ما تخليش واحد مخزول يضحك عليك وقول لك هنصلي في الفندق جماعة لان مكة كلها حرم قل له ما حصلش بقى اللي يتعب وروح يصلي في الحرم في صحن الكعبة دي زي اللي قاعد في القتل هل دي بالله عليك ده عقلاً توقع بالله عليك ده حد يصدقها دي حد يصدقها يعني واحد قاعد في الفندق يشخر وينام وقوم يصلي الظهر الساعة اثنين وثلاثة وقوم يصلي العصر قبل المغرب وده تقول لي زي اللي وقعد في صحن الكعبة وقعد هناك في الحرم ايه ده هزلت هي هزلت دخليش واحد يتحكي عليه كل الكلام ده لا ص بفرصة عمرك اللي ممكن ما تتكررش الله أعلم هتروح تاني ولا لا ففرص صلب مئة ألف صلاة ما تضيعهاش الصلب ألف صلاة في المسجد إنه هو تضيعهاش يبقى إيه وعد ضيع صلاة جماعة في المسجد الحرم حتى لو قمت متأخر يعني لو في يوم راح يتعليك نوم ما تصليش في الفند صلي فين في الحرم. صلي في الحرم هتلاقي واحد بصلي جماعة صلي معاه هتلاقي واحد قاعد قول له ام صلي بي يا جماعة المهم ما تفتكش الصلاة فين في الحرم ما ما تضيعش فرصة من غير ما تختم خاتمة للقرآن خاتمة للقرآن للأسف ناس بتقعد تروح وتلت وتعجن وتضيع كلام في الفاضي لا انت اتفع مع اخوانك قل لهم هنختم خاتمة للقرآن كذلك ايضا اطعام الطعام انت ربنا مسهلك الامور المادية في ناس معك فؤرة في ناس ما يقدروش يجيبه الاكل انت بتجيبه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لم قال ايه والحج المبرور ليس له جزاء الا الايه الجن فقالوا يا رسول الله وما بر الحج ما بر يعني ايه حج مبرور فقال اطعام الطعام ولين الكلام اطعام الطعام ولين الكلام يعني انت ربنا مسهل لك الامور الماديه معك في فلوس راجل غني تقول للرفقه اللي معاك كلهم يا جماعه الغدا النهارده عليا ان شاء الله الغدا يا جماعه في يوم عرفه عليا انا دي عليا انا شاء الله ان شاء الله ثلاث ايام بتوع منها لو في ناس مثلا لما انت بتجي لك وجبات مثلا في الفندق اللي انت فيه وفي الخيمه اللي انت فيها فينا وبتبقى ايه حاجات بتترمى حاجات بتترمى يعني حاجات وجبات ديت يعني بكثير وغيرك سبحان الله قاعد في مسجد نمره طالع اللي هم طالعين اللي هو الحج الثاني دوت واخد بالك انت اللي طالع شايف حج ايه وحج ايه ممكن مش لاقي ناكل انت ايه المانع لما تعزم انت الناس دي طالما ربنا مسهل لك الامور اطعام الطعام وبعدين الطعام في اشرف ده إذا كان أنت في بلدك بتحاول تشوف واحدة مسكينة بتروح تودينها عشان تترزه ولا بتاع لا ما بالك بقى أنت هتطعم الطعام فين مش في شربين هتطعمه فين في مكة المكرمة في مكة المكرمة فين في, في مكة وفي أي وقت في أفضل الأوقات وأشرف الأوقات فحج المبرور لينو الكلام تكون كلامك حلو مع الناس ما تكونش جديد ما تكونش بتتنرفز بسرعة مش أي واحد يقول لك حاجة تتنرفز وتعمل وبتاع لا يبقى فيه وتوافق اهم حاجة في الحجة يا خلان ايه توافق ان تتفى ما لم انت فيها اه فيه امير للمجموعة ايه الاخ فلان دي الامير بتاع المجموعة نوع نتشور مع بعض ايه هنركب ولا نمشي لا هنمشي خلاص ايه اتفقنا نمشي يا جماعة نمشي يا جماعة طيب هنركب طب نركب منين طب ن... طب هنأكل ايه النهاردة اه هنأكل مثلا كذا نتفق مع بعض ما تبقاش عامل مع اخوالك زي لا هتتعب وتتعب الناس معك لا انت يكون عندك لين الكلام واطعام الايه؟ واطعام الطعم واستحب للمسافر ان يشتهد في اختيار الرفيق الصالح آه اختار الرفيق الصالح اختار الله يمشي معك في دي. اختار واحد يذكرك بالله اختار واحد هميته عالية اذا ذكرت الله اعانك واذا غفلت عنه ذكرك اختار واحد يكون عاونة لك على الخير عشرة أن يتخلق المسافر بالخلق الحسن ويخالق به الناس ويشمل ذلك الصبر والعفو والرفق واللين والحلم وعدم التعجل في الأحكام والتواضع والكرم والجود والعدل والرحمة والأمانة والرقل لأن أمانة لأنه شنط مع بعضها سكن مع بعضه بتسيب شنطتك مليانة فلوس وغيرك بيسيب شنطتك مليانة فلوس لابد في أمانة لابد تختار الناس وتتقي المس اللي معاك والرفق والورع والسماحة والوفاء والحياء والصدق والبر والإحسان كل دي أخلاق الحجاجة يا أخوان لابد ترجع من الحج إنسان جديد أخلاق جديدة خالص يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله وهي وصية الله تعالى والبناء والآخري توصي أهلك تقول للزوجتك وانت ماشي أوصيك بتقوى الله وتقول لأولادك أوصيكم بتقوى الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تودع اهلك وتستودعهم عند الله فإن الله إذا استودع شيئا حافظه إذا استودع عشان إيه حافظه 12 يستحب للمسافر أن يحافظ على الأدعية والأذكار الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها دعاء المسافر ودعاء الركوب يبقى معاك حصن المسلم في جيبك وتاخد منه نسخ كتير خد منه مئة نسخة وانت ماشي هنا حصن المسلم رخيص ببنص جنيه ولا حاجة تشتري منه كمية عشانه انتعد في توزع الناس الناس قاعدا بل ما محدش لابقول اذكار للسفر ولا اذكار الكوة ولا بتاع واخد بالك فانت تقوم موزع لحسن واحد داعية مثلا واحد مثلا داعية في وسط الناس يقوم ايه يا جماعة قول دعاء السفر وقلوا بصوت عالي والناس تقول ايه والناس تقول ايه والناس تقول في سرها لابد يا اخوان رحلة الحيك جديد كل رحلة ايمانية مش رحلة سياحة مش ندور على ارخص فلوس ونروح فيها لا ولا شركات السياحة يكون همها ان هي تكسب فلوس وخلاص لا يكون همك ان انت الناس دي ترتاح في المناسك يكون همك ان انت تكون صادق مع الناس دي مش يروح انك يوم من الناس في اي فند والناس تقعد تشتم وتسيب وتلعن فيه وقت بالك لا ما انفعش كرمت لا لا بد يكون فعلا في طراهم بين الجميع دي بعض الاداب اللي تستحب قبل الصفر ياريت شركات السياح قبل ما يطلعوا الناس بياخدوا ستين الف وبياخدوا مش عارف يعمل كده دعوة في مسجد فجر الإسلام وجمع الناس اللي طالع معك في الشركة اللوم تعالوا في درس الشيخ مجدي يوم الجمعة في درس الشيخ هاني خاشا في درس الشيخ فلان تعالوا يا جماعة احنا عاملين ندوة لمناسك الحج والعمر بدل ما الكلام ده احنا نعمله باعلانات انت كشركه سياحه تعملوا اعلانات مش هيكلمك مش هيكلفك ملي شوت ورق هيتعلقوه على المساجد وشوت دعوات زي ما بتوزع الشرط والحاجه على الناس اجمع الناس ديت قول لهم تعالوا يا جماعه احنا عاملين يومين في فجر الاسلام وتعالوا يا جماعه اقعدوا عشان تتعلموا مناسك الحج وهنجيب ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله هيبقى معانا فيديو هيبقى معانا بروجيكتور ان شاء الله واللابتوب موجود وهنعلن وهن هن هنعرض مناسك الحج في ساعه كامله اللي هو بس بالصوت والصوره إن شاء الله هيتعرض الجمعة الجاية في هذا الوقت إيه اللي عير في حد حج يقول له ييجي الجمعة الجاية هياخد الكتاب دواته وياخد الاستوانة معاه يبدأ يتفرج عليها في فيتو بإذن الله تعم بعد كده الإحرام دي وصية قبل الصفر بدأنا الإحرام طيب إيه الإحرام؟ إيه هو الإحرام؟ وإيه اللي بنعمله قبل الإحرام؟ وإيه هي محذورات الإحرام دي اللي هنختم بإن شاء الله النهاردة الإحرام هو أعمال هو أول أعمال الحج والعمر ويعني النية في دخول النسك ووقته للعمرة في أي وقت طول العام وفي الحج في أشهر الحج إيه هي أشهر الحج؟ شوال وزو القعدة والعشر الأول من ذي الحج إيه العمرة بتعملها في أي وقت في السن الحج معروف في الحج ثلاث شهور شهر شوال شهر ذو القعدة والعشر القول منزل الحج يعني دول أشهر الحج يعني ممكن تعمل عمره في الوقت ده في الثلاث شهور بنية حج التمتع يعني واحد راح في شوال أول شوال عمل عمره ونوى بها التمتع للإيه للحج آه ممكن يوم رايح على الحج بنية التمتع واخد بالك أنت دي معنى أشهر لإيه الحج وتبدأ أركان الحج والعمر عند الإحرام من الميقات فإذا وصل من أراد الحج والعمر إلى الميقات برا بالسيارة ولحوها استحب له أن يغتسل ويتطيب إن تيصر له ذلك ولا حرج عليه إذا لم يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ويداءا أبيضين نظيفين والمرأة ليس لها لباس مسنون للإحرام بل تلبس ما يستر تفاصيل بدنها من الثياب من أي لون غير متبرجة بزينة يعني إيه هذا الكلام يعني إنت لما تيجي تحرم قبل الإحرام يستحب أن تغتسل طبعا قبل ما تغتسل يستحب أن تتنظف يعني إيه تتنظف يعني تقص الأظافر تحلق العانة شعر العانة تنتف شعر الإبط تشيل الشعور التي الل أمرنا بإزالتها باسم التنظف وبعد كده تختسل طب الاغتسال ده سنة ولا فرض ها؟ سنة مستحب للرجال والمين وللنساء طيب افرض واحد لبس الاحرام من غير ما يستحم افرض واحد ركب الطيارة على أمل إن هو يختسل في الطائرة ويلبس الإحرام فلقى الـ الـ الـ الـ لقى الحمام بتاع الطائرة مش مناسب معرفش يختسل أم خالع ثيابه ولبس الإحرام يصح أم لا يصح؟, يصح يبقى الغسل مستحب ولا واجب مستحب وقبل الغسل بتعمل ايه بتتنظف زي ما احنا قلنا بإزالة الشعور ونحو زي ويستحب بعد الاغتسال أن تطيب البدن خلي بالك تطيب البدم ما تطيبش الإحرام ما تجيب ليش الإحرام وتحطيلي على إيه؟ طيب لا ده أنت بتطيب جسمك تغتسل وتجيب بقى الريحة تدهن بها جسمك تحطها على جسمك تحطها تحت باطك تحطها على سدرك تحطها على ظهرك تحطها على راسك على شعرك على وجهك ما فيش مشكلة في الكلام ده كل هتقول لي يا عما الشيخ طب ما أنا هلبس الإحرام ولما لبس الإحرام الإحرام إيه هيتعكم من الطيب نقول لك ما عارفش اسمه ولا عليك باس المهم ان انت ما طيبتش الايه الاحرام لكن لو بقي اثر اثر الطيب عليك بعد الاحرام او اثر الطيب على احرامك بعد ان تلبسه فلا شيء إيه؟ لا, ش... لا شيء عليك مفيش مشكله طب عبارة عن الاحرام عباره عن ايه الاحرام عباره عن ازار ورداء الاحرام عباره عن ايه إزار ورداء اللي هي البشكيري اللي تحت بتلفه على وسطك والبشكيري اللي بتحطه على كتافك دي اسمه الرداء اللي فوق واللي تحت اسمه الإيه <تصفيق> الإزار يستحب أن يكون أبيضا ويجوز بغير البياض يعني واحد جاب إحرام أغدر مفيش مشكلة بس إحنا بلقول نمشي على سمت البلد والسنة البياض السنة الإيه لكن فيه ناس بتحرم في لون تاني خلاص مفيش مشكلة لو البلد بيحرموا في كده فيستحب الأبيض لكن غير الأبيض جائز طب بالنسبة للست المرأة ليس لها سياب إحرام طبعا المصريات بيعتقدهم إن لابد عشان تحرم لابد تكون لما سيه أبيض فأبيض حتى الشراب يكون ابيض لا الكلام ده مش شرط الكلام ده مش شرط ممكن الست تحج في العباية السودة بتاعتها في الإزدال في في الملحفة ما يشترطش للمرأة ثياب إيه ها ثياب بعينها الشرط تكون غير متبارجة بزي يعني الست بقى ما تلبس تحجيبها كده حتة أشرب وتحط لها شوات كحلة ومش عارف إيه هو ده وتقوم رسمحه واجبها لا كل الكلام ده كلام فاضي هذا حرام ولا يجوز هذا, هذا معصية طيب انت لبست يا سيد لبس الاحرام طيب ألبس الاحرام منين ألبس الإحرام منين مفيش مشكلة الأمر في ساعة عايز تلبسه في بيتك قبل ما تركب العربية يلبسه ممكن واحد يقول لك لا المطار ما يعني بخافة أستحمى في المطار أو ما بقدرش بقرف فأنا هاستحمى في البيت وألبس الإحرام مفيش مشكلة بس سوعة تحرم في فرق بين لبس الإحرام وإيه والإحرام ها أنت تلبس الإحرام في بيتك لكن ما مت تقولش لبك اللهم عمرة ليه لأن ممكن الطهرة تتأخر ممكن تقعد في المطار خمسة أيام يبقى أنت شقت على نفسك لأيه لبس الإحرام بس من غير ما إيه لأن السنة الإحرام من الميقات مش من المطار في ناس للأسف مصريين بيخطأهم وبيحرموا من المطار يقوم لبس الإحرام واقعد في صلة انتظار الطيارة يقول لبيك اللهم لبيك يا عم الحج افرض قالوا لك الرحلة غيرت الطريق بدل ما كنت هتنزل جدة وتروح مكة هتنزل ايه المدينة وهتعود سبع تيام في المدينة يبقى انت هتعود ايه سبع تيام ملبس سبع تيام محرم فين في المدينة بلبس يبقى انت ضيعت نفسك كده ليه لا انت سيب الإحرام لغاية امتى المقاط لغاية ما يقولوا لك في الطارح عند المقاط تقول لبيك اللهم ايه لبي. يبقى تلبس الاحرام فين ايه لأ تلبس الاحرام فين في بيتك جائز في المطار ها؟ جاء في الطيارة جاء بس ما تحرمش غير امتى في المقاط عند المقاط تبدأ تحرم كلمة تحرم يعني تقول ايه لبيك اللهم عمره متمتعا به الى الحج لبيك اللهم, اللهم عمره لا رياءة فيها ولا ايه ولا سمع هيجي هيجي الوقت ثم ينوي الإحرام بالعمرة أو الحج النية محلها القلب ما بتقولش نويت أن أحج نويت أن أعتبر بتقول لبيكة في فرق بين لبيكة وإيه النية في القلب لكن التلبية باللسان التلبية بإيه باللسان طب إذا كنت معتمر هتعتمر ويتحج حج تمتع وده غالب المصرين بيعملوه فبتقول لبيك اللهم عمرة لا ريئة فيها لسمعة لبيك اللهم عمرة متمتعن بقى إلى الحج وبتروح تعمل مناسك العمرة وبتتحلل وتقعد تلبس هدومك لغاية ما يجي يوم تمانية هتعمل اللي إحنا هنقول لك عليه إذا كنت هتحج قارن قا زي الناس اللي بتروح متأخر الناس اللي بتروح متأخر يبين وعمرة وإيه ها؟ وحج مع بعضها بتحللش يبقى لبيك اللهم عمرة وحجا لاتنين مع بعض واحد تاني بروح بقى على يوم عرفة خلاص لبايك اللهم ايه حجة, حجة. لا رئيس يا ولا ايه سوء. يبقى اما تحرم بالتمتع وده افضل النسك التمتع ده افضل حاجة لانك بتجيب حاجتين بتجيب عمرة وبتجيب ايه حج ولذلك يجب زبح الهادي شكرا لله لان ربنا انا عليك بحاجتين حج ويجب وعمرة فصلتهم عن بعض القارن برضو يجب انه يسبح ايه هادي ليه لانه ربنا منع عليه بحاجتين بحجة وعمرة في بعض حجة وعمرة في ايه داخلين في بعض اما المفرد فلا يجب عليه ما يجبش عليه هادي لانه عمل ايه حجة بس مفيش عمرة خلاص كنا ايه غالب اهل مصر بيعملوا ايه تمتع اللي التمتع يعني وعندما يبدأ في التلبية يكون بذلك قد أعلن عن دخوله في النسك أما إذا كان قدومه بحرا او عن طريق الجو فقد جرت العادة أن يعلن قائد الطائرة أو السفينة للركاب عن قرب محاذاتهم من الميقات ليستعد الحجاج والمعتمرين للبس إحرامهم فإذا أصبحوا بمحاذات الميقات أهلوا بالحجة أو العمرة وأكثروا من التلبية وده طبعا واضح في الطيارة بيقول لك باقي على الميقات ربع ساعة نحن الآن عند المقاط أولي يقول لك نحن الآن عند المقاط ثم إيه لبيك اللهم إيه عمر متمتعا بها إلى الحج ولا بأس في هذه الحالة أن يخرج الحج أو المعتبر من بيتي في بلدي باللبس الإحرام ممكن تلبسه ببيتك ثم يشرع في التلبية إيزانا بدخوله في النسك عندما يعلم بمرور السفينة أو الطائرة بمحاذاة المقاط ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء الرجال اللي عندهم في الطيارة الرجالة�قلين في الباخرة الرجالة�قلين في الاوتوبيس يعملوا ايه يرفعوا صوتهم لان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مر أصحابك يرفعوا اصواتهم بالتلبية يرفعوا صوتهم بilleه بالتلبية طيب افرد النساء أعادن في مكان لوحدهم أعادن النساء في خمل وحيدهم النساء أعادن كل مجموعة في قضى لوحدهم يرفعوا صوتهم واللي ما ارفعوش يرفعوا يبقى لو النساء مع بعضهم مع بعضهن يرفعن أصواتهن بالإيه بالتلبية لكن لو في وجود الرجال ما يرفعوش أصواته الرجال بس اللي يرفعوا الصوت طبعا فايدة التلبية وفضلها إن لما تقول لبيك اللهم لبيك لا يسمعك حجر ولا شجر إلا لبى معك وشهد لك يوم القيامة يشهد لك ان انت قلت في المكان الفلاني كذا وكذا كل حجر وكل شجر وكل شيء يشهد لك طبعا من الاخطاء اللي بعض الحجات بيعملوها ان اول ما بيحرم بيقول لبيك اللهم لبيك يقوم كشف كتفه على طول يقوم كشف كتفه اليمين ده غلط اللي, اللي هو كشف كتف اليمين يكون امتى عند الطواف وبش اي طواف طواف القدوم بس ساعه ما يجي تطوف طواف العمره طواف القدوم تيت تكشف عن كتفك اليمين وتحط الايه طرف الرداء على كتفك الشمال دي امتى يا اخوانا في الطواف فقط لكن قبل الطواف لا في الطيارة لا في الاتوبيس لا كتفك متغطى كتفك متغطى وللاسف بعد الطواف في ناس بتفضل كتفه ايه كشفه كتفه وبيصلي الركعتين وكتفه وكتف مكشوف وده مكروه لا بعد الطواف على طول تعمل ايه تغطي كتافك وتزيك تكون منتبه للكلام ده وتقول للناس الكلام ده لما تلاقي واحد كشف كتافه وهبصدل قل له افلان غطي غطي الكتف اننا بسسلم نهى ان يصلي رجل وليس على عتقية شيء ينبغي ان تفعل ميالي قبل الاحرام دي كلام تحصل حصل ايه نحن قلناه هقرب سرعة واحد تقليم الاصفار وقص الشارب وازالة شعر الابطين والعاني برضو احنا انسينا قص الشارب ان انت تقص ايه ايه تتأثر الشارب لأن ده من الشعور اللي تيمرنا بزلات بس ما يجيش واحد بقى يقص أصلحيته ولا يحلق لحيته واخد بالك كلام ده حرام لا يجوز لا يجوز أصلا الحرام حرام حج يحج وحرام يحلق لحيته برضو هو إيه وما بحجش لأن اطلاق اللحية واجب إطلاق اللحية واجب واللي يقول لك سنة نقول له هات الدليل إطلاق اللحم السنة إطلاق اللحية إيه واجبة وده باتفاق الأئمة الأربعة باتفاق الائمه الاربعه وان شاء الله في درس هيبقى درس مستقل عن حكم اللحله اتنين غسل جميع البدن اذا تيسر ذلك ولا حرج اذا لم يغتسل لنا الغسل سنه سنه في حق الرجال والنساء حتى الحيض والنفاس يعني افرض واحده حائض وراحت حج تغتسل ولا تغتسل شيء تغتسل وتضع خرقه الى ان ينقطع الدم واخد طبعا إذا استمر معها الدم والكلام ده دي بتدخل الحج العمر على الحج زي ما فعلت مين عائشة رضي الله عنه تلاتة الرجل يخلع جميع الملابس المخيطة ويلبس ملابس الإحرام أربعة المرأة تخلع البرق والنقاب والقفازين وترتدي الخمار لتغطي به وجهها ورأسها عن الرجال غير المحارم ولو لمس الغطاء وجهها فنا بأس في ذلك يعني الست ما بتلبس النقاب بس بتحط على رأسها ديشة واخد باله عشان لو فيه الجلب ينظر إليها تعمل إيه تقوم من الزلة حتة قمشة من الخمار كده على إيه على وجهها طب إيدها ما تلبس جوانتي تحط إيدها تحت إيه تحت الخمار خمسة بعد الاغتسال يتطيب الرجل في بدني فقط بما تيسر له من الطيب ولا يطيب ملابس الإحرام والمرأة يجوز لها وضع طيب لا رائحة له زي مزيلات العرق والكلام ده بس ما يكونش له إيه لريحة لا يجوز ان المرأة تحط طيب لريحة ستة بعد الانتهاء مما ذكر ينوي الدخول في النسك الذي يريده فاذا نوى الدخول في النسك يكون بذلك قد احرم ولو لم يترفز بشيء وان جعل نية الاحرام بعد صلاة الفريضة فحسن وان لم يكن وقت فريضة وصلى ركعتين ينوي بها من سنة الوضوء فلا بأس يعني ايه الكلام ده يعني يستحب بعض ما يستحب ان يكون الاحرام بعد صلاة ركعتين ان يكون الاحرام بعد صلاة ا ركعتين إما فريضة وإما سنة ولكن إذا لم يتيصر ذلك فلا تشق على نفسك مش كلام يعني الكلام ده مش شرط مش شرط أنني عشان أحرم أنني أصلي ركعتين ما فيش حاجة اسمها ركعتين الإحرام أو سنة الإيه؟ الإحرام ما فيش كلام آه لو سنة الوضوء لو أغتسل وعايز يصلي سنة الوضوء ما فيش إذا كان الاحرام عن غيرك يعني انت بتحجي عن أمك أنت حجيت قبل كده وحجيت بتحجي عن أمك بقى أول ما تجي تحرم تقول لباك اللهم عمره عن فلانه عن أمي فلانة عن أبي فلان عن, عن أخي فلان تقول اسمه بس بشرط تكون حجيت عن, عن نفسك إذا ما كنتش حجيت عن نفسك تقع الحج عنك يعني حتى لو قلت فلان تقع إيه تقع لك إنت مش لغيرك طب صفة التلبية, أقول إيه في التلبية أشهر تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في ممكن تلبية تانية لبيك إله الحق لبيك حقا حقا تعبدا ورقا الكلام دي مش موجود في الكتاب بقى اللي عايز يقوله يكتبه لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا ماشي بس لو زدت يبقى جميل لو أعدت كده ماشاء الله تنوع يبقى جميل لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفضائل لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء والعمل إليك شو الكلام الجميل شو الكلام الجميل وقت بقى فتنوع بقى تحفظ الكلام تحفظ الكلام ده هتلاقي في الأذكار والأدعي تحفظ الكلام ده وقت التلبية بقى للحاجة خلت سأل عنه لبي امتى وانتهي امتى في العمرة امتى قالك في العمرة من بداية الاحراب اول ما تقول لبيك الله ما لبيك في الطيرا او في الباخرة تفضل تلبي نزلت تلبي طلعت تلبي الليل دخلت لبي النهار طلعت ايه تلبي خلاص الى ان تبدأ في طواف العمرة اول ما تخش الكعبة وتشوف الكعبة وتبدأ في الطواف عند الحجر الاسود تبطل ايه تلبية يبقى التلبية في العمرة بتبدأ من اول الاحرام الى بداية الايه الطواف طف الحج تبدأ من الاحرام الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة صباح العيد اللي هو يوم عشرة لما بترمي جمرة العقبة الكبرى اول ما تقف قدام الجمرة تقطع الايه التلبية لكن طول ما انت رايح للجمرة بتلبي خلاص كده يبقى وفي ايه وفي عرفات طبعا اه لان إيه؟ إيه؟ انت بتبقى قبل العيد واخد بالك اول من يوم من يوم الترويه الى يوم 8 وانت في الفندق وانت في بيتك لما اذا ما احنا نقول ان شاء الله المره الجايه بتقوم ايه لبيك اللهم لبيك وتفضل بقى تلبي في منى وتلبي في عرفه وتلبي ما تروح الصبح العيد ها تروح بقى عشان تمر الايه ترمي الجمره برده تفضل تلبي طول الطريق لغايه وانت رايح الجمره تلبي اول ما قدام الجمره ها توقف التلبية بعد ذلك محظورات الإحرام طبعا جاب لك مواقع الإحرام اللي يهمنا مقاط أهل مصر اللي هو, ها اللي هو الجحفة اسمه الوقت رابغ اسمه إيه؟ رابغ بيبقى قبل جد بحوالي ربع ساعة كده بالطيار أو عشر دقائق إيه؟ اللي بروح المدينة بيبقى زول حليفة اللي بيسموه الوقت أبيار علي وفيه هناك مسجد بينه وبين المدينة حوالي عشر دقائق طيب ندخل بقى في محذورة الإحرام أنت الوقت أحرمت لبست الإحرام لبيت محذورة الإحرام واحد إزالت شيء من الشعر او الأظهار ولكن إن سقط شيء منها بدون قصد أو ان أخذ شيء من الشعر أو قلم أظهاره ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليك قال تعالى ولا تحلق, ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ لديه محلة يعني إيه أنت الوقت أحرمت ممنوع تقص شعرك ممنوع تقص ضافر طب افرد واحد بيسرح شعره ام شعر ينازل من شعر لا بأس افرد واحد نسى يقص ضافره فهو بشير الشنطة ضافره اططم ام فيض الحتة تعباه ام شيل الحتة اللي تعباه ها؟ مفيش مشكلة معلوش حاجة معلوش فيدي ولا على اي حاجة افرد واحد واحد في الاوتوبيس لقد حطت ايده كده فنسى ام قاطم ضافره حط ضافره فوقه نسى الناس انهم محرم لا شنو محرم؟ فام قص اصص ضفره ما عليهوش شيء طالما ناسيا طالما ناسي لكن متعمد يبقى عليه فديه متعمد يبقى عليه فديه الفديه هتيجي الفديه على التاخير الفديه اما ان انت بتصوم 3 ايام واما تطعم 6 مساكين واما ان انت تذبح شاه تذبح معزه لفقراء الايه الحق ايه ماشي الزبح الأول أو الزبح أشهر واضح لكن ربنا بقيل ففيدية من صيام أو صدقة أو, إيه؟ أو نسك حتى ربنا قال الصيام الأول عاشق عاطف من صيام أو صدقة أو نس. خل نسك خلى نسك الآخر يعني <متصرف> لأنه مش كل الناس أغنية لا لا لا لا ربنا خير دي اسمها فيدية التخيير في فرق بين فيدية التخيير والفيدية اللي هي الواجبة الليه الدم اللي هي الصيد والحاجات دي لا الصيد لكن الفدية الأذى فدية أذى الراس واحد مثلا واحد دماغه فيها حشرات فيها إشره ومهيجه وعايز يحلق شعره وهو محرم يحلق ويفدي يفدي إيه بقى ففدياته من صيام أو صدقة أو إيه ربنا جعل منسك في الآخر لأنه مش كل الناس أغنية عصد مش كل الناس معاه متر عشان تروح تدفع في مصر في الرقح لا لا مش الأغنية بس لا لكله دي اسمها فدية التخير. وتزيك احنا دايما بنقول يا جماعه الفديه دي على التاخير وليس على التاخير يعني في الحقيقه بس هي وجبه ولكن على التاخير في الثلاثه يعني اتنين لا يجوز للمحرم التطيب في البدن أو في الثوب ولا باس بما بقي من اثر الطيب صح احنا قلنا الذي مسه قبل احرام في بدنه أما في ثوبه فلا بد من غسله فعش تحط على ايه على الاحرام طيب واخد بالك ولو لقيت في أثر الطيب وممكن تغير الإحرام بإحرام تاني وتغسل الإحرام ده فيش مشكل طيب افرد واحد خد دواء الدواء دي فيه ريحة له ريحة واخد بالك لا بأس إذا تدوى المحرم بدواء فيه رائحة لا بأس حتى بعض العلازي شيخ العسيمين قالك لو شرب شيئا فيه رائحة يعني القهوة فيها ريحة بقى شرب شوية شاي أو شوية قهوة سعود القهوة دي بيبقى فيه إيه؟ نكهة او قال لك لا باس ليه دي ما يعتبرش ايه طيب دي ما يعتبرش طيب الكلام اللي منهي عنه التطيب هو مش يد الشاي على نفسه هو مش يد له القهوه على نفسه مش هيتطيب بالقهوه فلذلك قال لك لو تعاطى دواء او شرب شرابا او اكل اكلا رحت تجيب اكل مثلا شوات كبسه لقيتهم حاطين فاق رنفل الرز لقيت رن الرز ريحته ايه قرنفل خلاص هل دي يفسد الإحرام لا أما يفسيش اللي لا. عليني دي مش تطيب دي مش ايه ها؟ مش تطيب الصابونة اللي بريحة تطيب لانت حتى بتسميها صابونة بريحة وانت بتتعمل تستخدمها عشان يبقى ريحتك حلو واخد بالك يبقى ايزا الصابونة بريحة تدخل في ايه في الطيب اه الص... ما ماشي لا بس الأفضل الأفضل ان يكون صابون بدون رائح زي الصابون اللي هو الطب او الحاجات دي واخد بالك لكن إذا لم تجد إلا هذا الصابون يعني إفرض أنت الصابون اللي أنت جيبها في أي صابون بيبقى فيه ريحة معينة لكن لا الصابون اللي هو بريحة بتبقى ريحته ظهرة الأحوط البعد عنه لأن دوت من باب التطيب واخد وإن, كان معاك وإن كان بعض العلماء أجازة هذا قال لك برضو يمش من باب الارفاء. واضح؟ لكن الأحوط بالذات في الصابون والشامبو البعد عن هذا الصابون والشامبو البعد عن هذا ودخلاف الأكل وخلاف الشرب لو كريم للجلد أو للتشققات أو للمرض لا بأس يعني أنت بتحط كريم مثلا رجلك فيها ألم فيها ألم وفي مرهم معاك أنت جايب مرهم المرهم دوة مرهب لتسكين الألام والمرهم دي فيه ريحة طالع له ريحة لا بأسة باستعمال لأن دي من باب الايه التداوي من باب التداوي ليس من باب الترفه ليس من باب الترفه لا كل الكلام ده لا يستعم حتة كريم الشعر والحاجات دي كلها لا تستعم لأن دي من باب الترفه دي من الايه الترفه وربنا بقوله وليقضوا تفثهم اخد بالك فالحج مش ترفه يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أونسى التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك داخل حدود الحرام يبقى أنت محرم ممنوع ان انت تصيد الصد البري اما الصد البحري لا بأس يعني ناس محرمين ركبين سفينة وقاموا صيدين سمكة قرش او استدوا شوات سالمون او شوات سردين ولا ايه حاجة يأكلوه ايه المشكلة لا بأس ده حلال للمحرم لكن صيد البري يستد غزالة يستد الكلام ده ده حرام او يعين على الكلام ده. يعين يعني ايه يعني ناس بتجري ورا غزالة اما هم حلق عليهم واخد بالك حرام ولا يجوز ان اكل منها يعني حتى لو اداله لو لو لو, لو صطادهاله وجابوها له يحرم ان ايه يحرم ان هو ياكل منه يبقى قاسم لو اكل منها او لو حد صاده قال له بقول لك انا محرم ابقى اروح كده الحته الفلانيه تلاقي فيها غزال ان كل لحمه روح اصطاد لي وتعال اذا اذا اذا, إذا اعان لا يجوز ما ينفعش منها برضه يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان النبات الذي في حرم يحرم أن انت تقطع منه حاجت لكن واحد عنده حديقة وعمل في الحديقة زارع ها؟ دي ما يعتبرش إيه؟ نبات الحرم لأ نبات الحرم النبات الذي خرج بدون إيه؟ بدون تدخل إيه؟ إنسان لكن واحد زارع حديقة عنده في مكة ها؟ دي ما يعتبرش زرع إيه؟ ما يعتبرش نبات الحرم لا يجوش للمسلم محرما كانه وغيره محرم التقاط النقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعرفه ما تلاقيش بوك تاخده ما تلاقيش حت الدهب تاخده ما تلاقيش ساعة مرمية على الأرض تاخده لا على طول تاخدها تودها للحرص عشان يعرفوها لكن مينفعش انت تاخده مينفعش شب شبك السرق تاخد شب شب مكان شب وتقول له أصلي ما ليس, ما ليس لا يا أخوها سألوه صاحب زي ما شبشبك له صاحب هو برضه الشبشب ديمنسب قال له شهر وله ايه صاحب ما لكش دعوه به ولا تاخد شبشب ابدا من الحرم ولا سجاده ولا تلاقي سجاده شكلها حلو في الحرم عجبك واخدها وحاططها في الكيس ممنوع قالوا لك شيلها ياخدوها هم ياخدوها يتصدقوا بيها انت ما تاخدش منها حاجه هم شالوها ورموها بره انت ما تاخدش منهم ايروا براحتك هم ياخدوها تصدقوا بقى على الفؤرى براحته واخد بقى انت تروح تشتري اه لكن ما تاخدش حاجة بدا الحاجة ولا تلاقي حاجة مرمية على الارض لا لا تلتقط لقطتها الا لمعرف طبعا انت ما فيش فيك دماغ تقعد تعرف لا انت تروح تسلمها للامنات بتاع تلحل وطولهم يا جمعنا لقيت الحاجة دي وخلاص تاخدهاش او ما تاخدهاش لا يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد النكاح عليهن سواء لنفس أو لغيره ولا يجوز ويحرم الجماع والمباشرة بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ما ينفعش واحد يبقى عد في الحرم يقول له والله يعمل حق أنا كان نفسي من الزماني أنا فتحك في موضوع فعايز أتجاوز بنتك هم عادين بالإحرام كده على العرفة في ساعة تجلي يقول له خلاص يا ابن واني زوجت زوجتك بنتي يقول له خلاص وانا قبلت هذا نكاح باطل ما ينفعش يتجوزها لا لما يروح بقى بالسلامه وتتخلصوا من الاحرام ده يتجوزها من ثاني الحال لو دخل عليها بالاحرام دي يبقى دي زنا والعياذ بالله ما ينفعش لا يجوز ان هو يتزوج ولا, ولا يزوج ولا يخطب ولا يقول له انا عايز اخطب بنتك يقول له خلاص يا عم وانا وافقت شاء الله لما نرجع نعمل الشبكه ما ينفعش لا ما هو ده بقى ما هو لما يرتكب محرم باجماع العلماء واخد بالك محرم باجماع مفيش حد خالف في الكلام ده يبقى دي جهل بقى والعجبه بالله لا يجوز للمراه وقت الاحرام لبس القفازين ما ينفعش واحده تلبس جوانتي ولا تستر وجاب النقاب لكن قلنا ينفع انها تغطي ايه تحط الخمار عليه او تحط حته قماشه مش مشكله او تحط ايده تحت الايه الخمار لكن ما تلبسش الجوانتي طبعا يجب انها تلبس الشراب. لأن في وعدة لا مشها بالشبشب وكشف الإجليها لا دي ما حدش بامل علاءة قالي الكلام ده بقى دي بيدعى بقى ما زال وده حرام ولو صلت كده يبقى صلتها بطلة والعاذ بالله طيب فإذا كانت بحضرة الرجال أجانب فيجب عليها عند ذلك ستر الوجه بالخمار ونحوة كما لو لم تكن محرم لا يجوز للمحرم تغطاة الرأس فعش يلبس ولا شال بالإحرام ولا خلاف ما يجيش بقى ساعة الشمس يوم إيه حاطط الإحرام على دماغه لا يجوز خلاص يبقى دي عليه فدية طبعاً, طبعا لو بادر إلى نزعه ما علوهش فدية يعني هو نسى وقام حاطط إن الشمس جديدة أم إيه أم حاطط الإحرام على دماغه فهم واحد قال له يا عم أنت محر فهم إيه منزل الإحرام على فدية ما علوهش قال لا يجوز للمحرم تغطرة رأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكفية والشماغ والغطرة والعمامة وإن غطى المحرم رأسه ناسياً أو جائلاً الحكم وجب عليه إزالة الغطاء ما تتذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه معلوش فيديو ولا حاجة لا يجوج للمحرم نبس المخيط على الجسم كله او بعضه كالثوب والقميص والبرانس والصراويل ولبس الخفين فاشل بالشراب إلا إذا لم يجد إزاراً جاز له أن يلبس الصراويل إلا ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العباية أو الحاجة اللي لها زعبوت فعش يلبس الكلام ده ولا السراويل اللي يلبسه تحت القميص ولا, ولا الخفين اللي, الخفين اللي هم الشرابين يعني لكن يلبس النعلين اللي هو الجزمة يجوز أنه يلبس الجزمة ويجوز ان يلبس الشبشب الجلد لان في واحد تاني واخد شبشب حمام ايه يا عم يقول لك اصل ما ينفعش البس شبشب ليه ما فيش مين قال بينفعش البس شبشب يا جوز انت تلبس شبشب الجلد عادي وجوز انت تلبس الجزم مفيش اي مشكله فيه لا مش اتنى. شرط اتنين الشرط نفسه لما اجاز لبسا النعلين يا جوز تلبس النعلين مفيش مشكله لان مش على العضو والمتخيط على العضو يعني ايه يعني ده اهو لكن لو انت مسكت الجلبية ده ايه شوف ده اه وقوم تلفه على حطه رداء على كتافك يا ولا لا يا جزء مع انه مليان خيوط لان في ناس فاكرين ان المخيط يعني ايه الحاجة اللي فيها خيط لا طب ما هو الاحرام اللي انت لابسه مليان خيط ما هو كله خيط اصلا لكن كلمة مخيط يعني ايه يعني على العضو ولزي كان بقول لك هو لو انت جبت الجلبية ده اللي مليانك مام ده ايه ومليانة مخيط ده ايه وقوم خلاص الري ده اضع منك وما انتش عارف تجيب لي ده قمت ماسك جلبية معاك وامت حاططها على كتافك مفيش مشكلة فيه مش مخيط ده المخيط اللي واقي زي الكم ده هو المخيط زي البنطلون وزي السيروال هو ده المخيط مقفول عليك على العضو متفصل على العضو متخيط على العضو ده المقصود ولذلك لو واحد جاب لي ده متقطع وام حاطط في رقع مشك ودى الواحد ترزي الرداء بتاعه قام حاطط له ثلاث رقع على الرداء وقام وصله واحد الرداء بتاعه صير قام رايح جايب رداء ثاني وقام عاملهم موصلتين في بعض وخيطهم وقام حاططهم على كتفه يجوز ولا لا يجوز ما تقولش مخيط بقى تقولش دمخيط لا كلمه مخيط يعني ايه متفصل على عضمه ماسك على متحيك على العضل. لسه جاي الشمسة والكلام ده جاي برضو من الحاجات المهمة لبس الكباسين ممنوع برضو ساعات بيعملوا إخرام الإحرام ده بيبقى في إيه كباسين لا ممنوع تزرر الكباسين دي ممنوع تزرر الكباسين ضمها عليك كده من غير مت ما تزرر الكباسين أو المشابك واخد بالك أو المشابك هو مكروهة مش حرام. ما حرام يعني المشابك مش حرام لكن مكروه خلاص تسيبها مفتوح واضح. الحزام جائز يجوز لبس الحزام ولبس القمر اللي هو اللي بيبقى فيه اللي حفظة الفلوس والمحمول يجوز انت تلبسه يبقى دي الحاجات اللي تحرم على مين يا اخوانا طب ايه اللي يجوز للمحرم بقى دي اللي هنختم بالصفحة الاخيرة هي. يجوز للمحرم واحد لبس الساعة قلب الساعة مفيش مشكلة لبس سمعة الاذن لبس الخاتم لبس النعلين لبس النعلين أخذ بالك لا طبعا أنت بتخلع طبعا الحزاء لأن أنت في المسجد بقى ديت ممنوع تلبسه أصلا لكن لا افرض الحزاء نظيف ويجوز الكلام ده طوف بيعت اسعى بيعت لكن طبعا احنا نقول الكلام ده لا ينبغي زي ما بنقول برضو أن يجوز الصلاة في النعلين لكن ما تجيش بقى كده بالحزاء وتخشي للمسجد هنا في المكت وده فتنا طبعا بلا شكة يعني لكن هو من ناحيه الجواز جائز لو في افرض في وبعدين انت اصلا محرم وماشي رايح رايح رايح عرفه وجاي من منى ورايح منى بتدوس بايه تدوش من عليه بتدوس من عليه لبس الساعه جائز لبس سماعه الاذن جائز لبس الخاتم جائز لبس النعلين جائز لبس نظاره العين جائز لبس الحزام جائز حتى لو حزام جلد جائز لبس الكمر اللي فيه الفلوس وفيه المحمول جائز حتى لو كان ايه حتى كان مخيطهم احنا قلنا احنا اتفقنا ان كلمة كلمه مخيط ان هو متخيط على الجسم مخيطينه على بطنك هو مش مخيطينه انت بتلفه وبتعمله ب او بدبوس او الكلام ده فده مش مخيط اصلا مش مخيط ان انت وانت ماشي الجو حر تعمل ايه او تحط ال على دماغك يجوز ان انت تحط الشنطه على ايه على دماغك ما فيش مشكله دي غير الملاصق في فرق بين الملاصق اللي هو الطائية اللي بتحطها وتسيبها لكن دي تنتحططها على راسك وشايلها خلاص شايل المتاع يجوز الاستظلال بسقف السيارة ممكن تعمل مليئة سرير فوق العربية او فوق الاوتوبيس وتقوم قاعد تحت مليئة السرير دي تعملها زي الخيمة مفيش مشكلة دي ما يعتبرش ملاصق للرأس حمل المتاع على الرأس حمل الفراش على الرأس كل دي جائز كما يجوز تضميد الجروح وتغيير ملابس الإحرام وتنظيفها واحد الجلح ممكن يروح المستشفى ويربطونه رباط ضغط يربطونه شاش على ايده ما تقول لش ده مخيط بقى لا ده مش مخيط ده ده حاجة ضرورة واخد بقى لك ان انت تربط ايديك اذا احتاجت لانت تربط ايديك ياجوز ان انت تغير ملابس الإحرام تخش تستحمى وتخلع الإحرام تلبسه وتلبسه تاني او عندك إحرام تاني بتلبس إحرام بدل إيه؟ إحرام. كل دي جائز. إذا سقط منك شعر بدون قصد إذا ما أنت بتسرح ما فيش مشكلة عليه انغطى المحرم رأسه ناسين أو جاهلة من الحكم وجب عليه إزالة الغطاء ما تتذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليك إحنا قلناه إن انت نسيت وانت حاطت من الشمس حاطت الإحرام فوق دماغه وانسيت الكلام وقام واحد قال لك يا عمي الحج أنت محرم فأحش تغطي رأسه وانت شايلها على طول ما وجابش عليك فدية هل يجوز تغطية الوجه؟ نعم يجوز ت يبقى الممنوع تغطية الرأس لكن الوجه جائز ان انت نايم وفي مكان في نور وعايز تغطي وشك يجوز ان انت تغطي وشك بس ما تغطيش رأسك يجوز زبح الطيور غير غير الصيد يعني واحد راح اشتري فرخ حية او بطة وان راح في الفندق جائز ولا, ولا زبح صيد الوقت كلمة صيد يعني الصيد اللي بتصطاده من بعيد لكن زبح فرخة زبح بطة الكلام ده كل ما فيش فيه مشكلة يجوز قلع الدرس يعني انت سنانك ألمتك هناك رحت المستشفى قالوا لك لابد درسك يتخلع وانت محرم ها تخلع درسك ولا متخلعش تخلع درسك يجوز انت تخلع درسك قتل الزباب والبراغيت والأشياء المؤذية زي العقرب والفار الحاجات دي يجوز انت تقتله دخلت عندك القضة نموسة يجوز انت تقتله الدبان في القوضة رشته بمبيت مفيش مشكلة فيه دخل عندك فار ومتوسك الفار من وانت محرم مفيش مشكلة عقرب موته مفيش مشكلة صعبان اي حاجة من الحاجات المؤذية يجوز ايه قتلها ايضا, ايضا اي يجوز تمشيط الرأس لان فيه ناس فاكر انه طول ما هو محرم ممنوع يمسك مشت لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تمتشط أمر عائشة إيه؟ تمتشط وهي محرم قال لها سرحي شعر كنت وانت محرم فلو المحرم سرح شعره مفيش مشكلة يجوز للمحرم أن يغتسل ممكن يغتسل مفيش مشكلة فيها يجوز للمحرم أن يشم الرياحين لو شم وردة مفيش مشكلة فيها بس ما يطيبش بقى نفسه ديت ما يجوز للمحرم في حد عنده سؤال مفيش مشكله في كده بقى ما انت احنا اتفقنا ان انت حتى يجوز ان انت تتطيب قبل الاحرام مش احنا اتفقنا حاجه كده لا ده الكلام ده وانت محرم انت احرمت خلاص ودخلت بقى وصلت مكة تعبان فقبل ما تروح تعمل العمرة انت محرم اهو رايح الفندق بقى تشطف ما تجيش بقى تشطف بصبونة بريحة لكن وانت بتحرم قبل ما تحرم وانت في قبيعة ولا في اي مكان بتحرم من قبل ما تحرم قبل ما تقول لباك الله مالباك يا جسد تغسل بشامبو تغسل بصبون بريحة وتجيب ازازة راحة تفضعها عليك كمان فيش مشكلة الكلام ده في الاول قبلها تحرم عشان التراب وغير الاحرام ما جيش بقى أخسر بشنبو أو بصمون بريحة لا وضع يبقى دي الكلام ده احنا بنستخدم استعمال الطب لمين للمحرم لكن واني بحرم لسه واني عند الإحرام قلنا يا جوز انت تجيب زيت ريحة وتعمل ايه وتعمل جسمك به فيش ايه مشكلة فيه اعمل ايه طالما قلت, قلت لبيك اللهم لبيك بدخلت في الإحرام ممنوع ان انت تحط طيب على جسمك لكن تختسل كام مره تختسل براحتك تغتسل اه تختسل تختسل الميه عاده وتلبس الاحرام ثاني تختسل الميه وتلبس الاحرام عادي مفيش مشكله حتى ابن ابن مسعود اظن او ابن عباس بيقول ايغتسل المحرم يعني المحرم ينفع من التراب والكلام ده يستحم ويلبس احرام او يستحم فقال ما يفعل الله باوساخكم انت يعني هتتطرب نفسك ولا هتوسخ نفسك ليه واخد بالك ولا يبقى ريحتك عرق وسيبها ليه لا طالما عندك فرصة ان انت تستحمى ايه ها؟ تستحمى برج ما تشيبش نفسك كتها طيب ان شاء الله المرة القادمة باذن الله تعالى هنتكلم عن صفة العمرة وعن صفة الحج والعمر هنعرض بقى ان شاء الله بالفيديو بالصوت والصورة هنمشي مع الكتاب ونمشي مع الفيديو ان شاء الله بالصوت والصورة باذن الله تعالى ان شاء الله يوم الحد الشيخ حسن نجار هنا بعد العيشré يوم الحد هيتكلم عن مظاهر التوحيد في الحج يعني واني بطوف احس بايه واني بسعى احس بايه الكلام ده ان شاء الله يوم الاحد باذن الله الجاي بعد صلاه العشاء فبرده حاول يا اخي ان انت تحرص ان انت تحضر لاخونا الشيخ حسن نجار هتستفيد ان شاء الله من الدرس بتاعه باذن الله تعالى طيب فيه دعوة لطلاب العلم اللي حضور دورة علمية في مدة وصول الفقه للشيخ وحيد عبد السلام بالي بعد صلاة الفجر وحتى العشاء يوم الخميس القادم وهناك وجبات وأكل مجانا في المكان يعني المكان فيه دسوق المكان في دسوق اسم المسجد إبقى في أخي مسؤول رقم تليفون اللي عايز يحضر الدوره يجي ياخد الرقم رقم الاخ المسؤول عن الدوره ان شاء الله نلقاكم يوم الجمعه القادم باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته